بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دع ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندا دا وجعل لله أندا دا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أَمَنْهُ وَقَانِتٌ أَنَا اللَّيْلُ سَاجِدُ وَقَائِمٌ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ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 ثم يهيجه تراه مصفرا ثم يجعله حطا ما إن في ذلك لذكرى لأول الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ الرَّبِّ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ كر لله اولائك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم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 126. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 127. إنك ميت وإنهم ميتون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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَام وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوه والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوه وما هم بمعجزين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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتُهُ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسُهُ يَا حَسْرَة عَلَى مَا فَرَضْتُ فِي جَمْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حَيْنًا تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطَوِيَّاتٌ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 وَأَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزْمَعَةً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا